يا انت يا المهد تشيل الرايه واحنا بالموعود لك وفاهه والصايه كل سرايا منتظر تنتظر تعود يا بخره ويا شيبك بالديك الاسود منتظر تنتظر تعود يا بخره ويا شيبك متى يالا <المهد> بتشيلي الرايه احنا بالموعود لك والله يا متى يالمهد تشيلي الرايه واحنا بالموعود لك والله يا شمس انت ون مهد لك دعود يا شمس انت ون مهد لك دعود نساعدنا موسوعه وتبعناها بالشرف وننتظر <متذر> جبريل باسمك ماهدا يا فخرنا وياك حل عين النجف لو يا فخرنا وياك حل عين النجف لو سمع طراق دجله يا فخرنا ويا يا ضمير العجد ام يا انت نفرح بيك ونوفي العهود يا انت نفرح بيك ونوفي العهود كل سراي منتظر تنطر تعود يا بخره ويا شبل ذيك الاسود كل منتظر تنطر تعود يا بخره ويا شبل ذيك متى يالله بتشيل الرايه واحنا لك وضايع متى يا المعد تشيل الرايه واحنا بالموعود لك وضايع يا شمس تنو مهد لك دعو يا شمسن تنو مهد لك دعو مهد مهدي انا طلعتك يا ابن القبط لكرمه هيش تفيد الحياة يا كرامتنا وشرف للنايبات نبقى ونمحد لحد يوم الممات يا كرامتنا وشرف للنايبات نبقى ونمحد لحد يوم الممات والله والمعاهد باسمك نسميها وانت قاعدها وتظل عليها والمعاهد باسمك نسميها وانت قاعدها وتظل عليها ويلي يصير من عاش عاشف خلود ويلي يصير من هجك عاشف خلود سرايا منتظر تنتظر تعود يا بخرهو يا شبل ذيك العسود سرايا منتظر تنتظر تعود يا بخرهو يا شبل ذيك العسود متى يلا بتشيلي الرايه واحنا بالموعود لك وضايع متى المعد تشيلي الرايه يا شمس انتو مهد لك تعود يا شمس انتو مهد لك تعود احنا حامل حمه يا فوز يمناك يا بنت فاطمه يا وطني يا جنى يا ارض وسمه كل من يضدك على عين العمى يا وطني يا جنى يا ارض كل من يضدك على عين العمى والله من يضدك يضد قرانا ان انت من هجا عنوانه من من ضدك وضد قرانه لان انت من هجا عنوانه ويل دليل يا قرانك شهود ويل دليل ايات قرانك شهود سايد منتظر تنتظر هذا العمل من ابدارات واسست أمين كان ثقافي الأمين العام <متحدث> الشيخ وادق يا ابو ويا العسود يمتى <متحدث> ينهد تشيل الرايه واحنا بالموعود لك والله يمتى المعهد تشيل الرايه بالموعود لك يا شمس انت ونهد لك دعود شمسنا تنو ن مهد لك تعاكن سرايا المنتظر ترجع لي يا اللي الحق والعادل وبسيفك تصفيها في المنتظر منتظره ترجع لي يا اللي تنشر الحق والعادل وبسيفك تصفيها كل علامات الظغور تحدت تدري يمتى ربك يا امر جبريل يعلن بيها كل علامات الظهور تحقق اس ندريه يمتى ربك يا امر جبريل يعلن بيها يمتى يفرح اليتيم بدارك تعفيذ الحق للفطير ودارك يمتى يفرح اليتيم بدارك ذاك في الحقل الفقير ذاك كل سراي المنتظر تنطر تعود كل سراي المنتظر تنطر تعود الهندسه الصوتيه والتوزيع سيف المنشداوي كلمات الشاعر المبدع مصطفى العبودي اداء والالحان الملة أحمد الشمري من ابداعات شركة وسام الخزعلي للتصوير والمونتاج